له غريب أمر ونهو بضيق أواسى الله خلقني بفطرة أحب أهلي وناسي أحب أهلي وناسي أحب أهلي وناسي, أحب أهلي وناسي ناسى وجبة ضع جمره وشوف هذه المعاصي أقوى قلبي وصبره الهم ما هالزباسي L'hemma hans zibasi L'insan عند الله قدره L'له تخضع حواسي Ma dam li rooche hira M'a khضar l'insan rasi M'a khضar l'insan rasi M'a